أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يريد دين إياك نقضد وإياك نستعين إِنَّ دِينُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ علي. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشتات فيها مشباح المشباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دزي يوقض شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها عيضي يكاد زيتها عيضي ولو لم تمسسه نار نور على نور والله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بروت أذن الله أن ترفع أن ترفع والك وفيها يسبح له فيها بالهدو والآصار رجال لا تلهيهم تجاوة تجاوة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإطار الصلاة وإتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب يخاف اللي أن تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجثيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من والله ينزق من يشاء بغي حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم ضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب والله سريع الحساب أو كغرمات في بحر اللج يغشاه موج ظلمات وبعضها فوقب إذا أخرج يده لن يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا.